إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونشهد أن لا إذا هجلنا الله وحده شريك لا شريك له وأنا نبينا محمداً عبد الله ورسوله وصحيه من خلقه وحليله نشهد أنه بلغ ركالته عند الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الأمة وعبد الله حق عبادته حتى أثه اليقين صلوات الله وكسليماته عليه وعلى سلائل النبيين والمسلين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حكمة القاتل. ولا تموتن إلا وأسر مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة. وخلق منها زوجها. وبس منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساعدوا ليه مرحبا. ان الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا كولا اتقوا الله وقولوا قولا شديدا يخرج لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يبع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشغل امور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله ومن يقر الله ورسوله فقد هدا ووشى ومن يعصي الله ورسوله فقد خاب وغوى ولا ضرر الا نفسه ولا يضر ضاع شيئا أيها المسلمون اوصي نفسي و اوصيكم بتقوى الله عز وجل تتقوى الله واحنى الله فقد وعد الله عبادة والمتقين بأنه يهديهم وينصرهم وينأيدهم ويهدهم وينكون معهم المعية وفاصة بنصره وزرقيده وإشاده وتفديه أيها المسلمون إن الحياة البشرية التي جعلها الله سبحانه وتعالى للناس في الدنيا تأخذ عدة جوانب مختلفة ومتنوعة من جودة تلك الجوانب العظيمة جانب الفرح. الفرح واحد من جمرة الجوانب الرئيسة في الحياة الدنيوية. واصبح طبيعة بشرية يستلزها النوم ويجهد للحصول عليها صفة عظيمة. وفترة جثيمة وطبيعة قويمة إنها الفرح وهو آية من آيات الله سبحانه وتعالى وخسرة توضر في هذه الحياة طلبا لاستعادة وطلبا لغراحة وابتغاء الحياة الهنية. ولكن لنا ان نتساءل كيف يوفقها المؤمنون في حياتهم وكيف يوفقها الحصار والمجرمون في حياتهم لنور الفرق الشافع بين الصنفين جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم ما يدون على كل ذلك في اجابة الفرح الشرعي الذي ينجر عليه صاحبه ويبتعد به وتستمر به سعادته الفرح الذي يقتصر بالدين الاسلامي الحديث. الذي هو من في كرامه. هذا الاسلام الذي انعم الله جل وعلا به. واتم به النعمة. فقال سبحانه.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 قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. هو خير مما يجمعون فبذلك فليفرحوا. اشارة. الى الفرح بالقرآن الكريم. فلساعة منزلة من عند الله. فيها الغبر والنهي. فيها الجود فيها التوجيه والرسال فيها المنهج الذي تفرح به الحياة. الذي اتبع على الله الله. والاشارة الى الرسول صلى الله عليه وسلم الذي هو ريضة موعظة ويذكر الناس بالموعظة ويذكر الموعظة جاءت من عند الله سبحانه وتعالى. قل بقول الله وبرحمته فبذلك خليقره هو خير مما اجمعوه. الضرآن قبر الله سبحانه وتعالى الذي يقرأ به. والنبي صلى الله عليه وسلم قبر الله من ثمنه على عباده. كما قال سبحانه. لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عميته. حريص عليكم. المؤمنين هوه الرحيم. وقال سبحانه. لقد من الله على المؤمنين. انفعت فيهم رسولا من انفسهم يُنَزِّلُ عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ وكذا قال سبحانه الله إنَّ الَّذِينَ فَرَحُوا بِالْقُرْآنِ وَبِنَفْسِهِمْ صلى الله عليه وسلم هو بالدين فإن من خرح الشرعي يثري في جميع جثريات الدين وفي جميع جوانب الدين فبذلك أن يفرح المؤمن أنه يوحفظ الله سبحانه وتعالى ويحفظ على توحيد الله عز وجل فيفرح بذلك لعلمه ويقينه أن الله كتب النجاح لعباده المهم الموحدين. وكتم لهم الغبران. فقال عز وجل يوم لا ينفر مال ولا بنون الا من اتطرها بكلب سليم. اي سليم من الشركيات. وسليم من كل ما يؤمن الله سبحانه وتعالى. وقال ذو الجل إن الله لا يغفر رجلا كذب ويرغب ما دون ذلك ليشأ وجلب أحد الصحاب عن معالم الجبل وعبد الله بن عمر وغيرهما من الصحابة بفند الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كانت ليلة النصف من شعبان اضطرع الله على عباده فيغفر لكل من لا يشرك به شيئا فيغفر لكل من لا يشرك به شيئا إلا المتشاةنين فيقع دعوهما حتى يقبلها، دعوهما حتى يقبلها. من ذلك أن المسلم يفرح بتوتيت الله سبحانه وتعالى. ويفرح بفضائف كرم ونقائف سريرة وجراح الصدر وذكاة النفس وتزكية النفس ويفرح بالمواسف العظيمة مكانية او زمانية لينجاد فيها فرحا ايمانيا وسرورا ايمانيا وسعادة تتمثل بالاعمال الصالحة المسعدة. ومن ذلك الفرح بالصلاة. التي تقام على طهارة. وعلى خفوع. وعلى خموع. فان النبي صلى الله عليه وسلم كان الى حذله الكرب. حذله الامر من كرب النوويه. اذلع الى الصلاة. ليسعد فيها. ويفرح فيها بمناجاة الله سبحانه وتعالى ويفرح باستقراله لبيت الله. راقعا سواهدا بين يدي الله. بل انه ثبث عنه عليه الصلاة والسلام انه كان يقول لبلاد. ارحنا بها يا بلاد. ارحنا بها يا بلاد. فيفرح بالصلاة لكونها تنفي اليمين والايمان في سلوك العبد. تنظر الاخلاق. فالدفره بالضحيحة الى العبد الصالح. وتمنعه من فحشان والمكر. لقول الله عز وجل. واكل الصلاة. ان الصلاة تنهى عن الفحشان والمكر. فهكذا يفرح المؤمن. بجزر اياد الدين. وتعالي الشريعة. ونظام القرآن ومنهد النبي صلى الله عليه وسلم. يا المؤمنون بقدوم شهر الله لما فيه من الصيام والقيام وقرارة القرآن وادار الزكاة التي خصت بحولان الحول ويأتي لربان يبشر اصحابه بقول ربان كانه ضيف كريم يجود بزيارته على امه كل سنه مره في شهر واحد فكان يقول صلى الله عليه وسلم امركم شهر رمضان فانا امركم ايكم رمضان ميعاده منذ ويمرك دجاكم شهر رمضان شهر تفتح فيه أبواب الجنة وت وتبزر فيه أبواب النار وتبتاح فيه أبواب السماء وتسلسل فيه مرض الشياطين وينادي فيه يا صاحب الخير أقبل ويا صاحب السمن ولله وللأوثقان النار وذلك كلية. يفرح أمه بالكرم بإعال ذكائه، فيقوم بحسابها ويقوم في المهارات والخبرات لحساب الذكاء، حتى يرت فيها لعله أنه بذلك، ويضع في حالته ورفقه بذلك، ويفرح بذلك، لأن منافعها تعود عليه في. وبِهِ يَرِثُ وبِهِ بَرْزَخُ وبِهِ آخِرَتُهُ فهذا من ذلك فهو عن شرعية وهكذا اذا تقرر إثبات بأي وسيلة من وسائل النصر فإن المؤمنين يفرحون ويجنى يفرح المؤمنون بغفر الله يأمر ويشاء بارك الله لولدك القرآن عظيم ونفعني وإياه بما فيه من آيات فيه الحكيم أقول قولا هذا وأشكر الله لولدك التقلو واتوب إليه إنه هو المفهوم الوحيد إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونتوب إليه ونعوذ بالله من الشيطان وسيئات أعمالنا واجدد الله لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن نبينا محمداً عبد الله ورسوله وصديه من خمه وحليله صلى الله وسلم الله عليه وعلى نتغاته وذريته وأهل بيته أجمعين أما بعد أن الله عمد الله أيها المسلمون وإن من جبلة الإنجازات الدينية الغراء التي يفرح بها المؤمن حسن التوبة توبته وإنابته إلى الله سبحانه وتعالى. الذي أضع للتوبة فقال عز وجل وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعبلكم تبلغون. وبالغض أن المؤمن يحرس على التوبة في افترابني من هذه المواسف. فيتوب الله عز وجل من الشحناء ومن, الله ومن من اولاد. ومن جميع ما يحرمه من غرار الذن. فيحسن توهيده لله. ويحسن ظهنه بالناس. ويعبر ويصبح. ويغبر. حتى تدركه مغفرة الله سبحانه وتعالى ويعمه, ويعمه عبد الله عز وجل. وكذلك بين يدين افراجه للذكاء. يحسن التوبة. ويعيد ارفقه في اهلها. والوداع والأمانات. ويؤدي ما كما اوجب الله عليه. بيليت رموان بحسن التوبة. ويفرح بهذا الانجاب يفرح بالتوبة طمعا في ان يرجع الله له. وقد في الحديث ان الله سبحانه وتعالى بعظمته وقريميته يواجه ذلك بالفرح. فقد جاء بالحديث الصحيح ان الله يفرح بثوبة عبده إلى ذات وهكذا سائل الأعمال الصالحة من عمره ومن حج ومن صرف للأرحام ومن بر ومن إحسان جميع جوانب الدين يفرح بها المؤمن ويتمثل فرح بالحرس على أدائها وكما إنه يفرح بأداء الواجبات فإنه يفرح بسلامته من المعاصي والمنكرات يوماً يحجب نفسه عن المنكرات والمعاصي فإنه يفرح بذلك يفرح بثوفيك الله سبحانه وتعالى له وبذجاته له وأما المجرمون واللصاب فإنهم رحون فرحاً نعوجه يفرحون بمتع الحياة الزائلة يفرحون بهذه الدنيا الرغرة، الذي يوصف معها بأنه أحلام، ويوصف مستقبلها بأنه أمالي، ووقتهم يغير في ذلك. وحين جاء منهم إلى قارون المغرور الفرد بماله، قالوا له. لا تفرح ان الله لا يحب الفرحين. لا يحب الفرحين في مثل هذه الحالة الفرح بالمتعز داهلة على غير طاعة الله سبحانه وتعالى. الفرح بالمعاصي والمركواه شغل المجرمين العصرين حياتهم بالذله والصراع وقد تناول الله بين فرح المؤمنين وبين فرح الاجرامين وبين, وبين فرح المجرمين قال سبحانه وتعالى في وصف المناهقين المجرمين العصا فرح المخلفون بمقعدهم خلال رسول الله وَكَرِهُوا رِيُّ جَاهِدٍ بِأَمْوَالِهِمْ وَالنُّقْسِ هِمْ بِذَبِيرِ اللَّهِ وَقَالَ أُولَادَ الْجُرُفِ الحَضْرَةُ قُلْنَا رُجَاهٍ مَا لَوْ كَانُوا يَحْكُونَ فَلِيَرْحَبُ قَلِيلًا وَلِيَرْحَبُ كَثِيرًا جَدَاءً مِمَّا كَانُوا يَكْتُبُونَ كَأَوْلَادَ تَخَلَّفُوا عَنْ صُلْلِ اللَّهِ فَرَكُوا اذا ينفقوا اعانة الله في العدة التي يتقلها للحرق فريحوا بمكلهن وتولوا مرعبون فريحون بكيفهم مرورهم بينما الصحابة المؤمنون كانوا مرعون بنصرته برسول الله صلى الله عليه وسلم جاء من انفية على ذلك في اشارة الى صمة السيدة من صحاب جاء عبد عبدالباي ابن عمر الشاب الأؤمن فقر عنه عن أبيه في عام غضة مرحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الشاف لما يبرر رفحانة عشرة من عمره يتضاعر من جوته وعواراته أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم لأجي أن يكتبه في الغزاع يقول له فيتفكره الرسول على الاستصاد والسلام انه شاب صغير ويقول له الرسول صلى الله عليه وسلم انك اجدت فلانا وانا افتطيع ان اصرعه هل من املم في جرية رسول الله؟ فقال له الرسول تفارع معه فقال ابن عمر تفارع ممال مع ملك الشاب اتفارعان امام رسول الله صلى الله عليه وسلم الله. ما هو مقدار هذه المناورة? انه الفرح بالمشاركة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج عمر ذلك الشاب الاخر فاجازه النبي صلى الله عليه وسلم مع الاغاد هكذا كانوا منون يتسابقون في الطاعه ويفرحون بمشاركتهم في الطاعه وادائهم لها ويفرحون باعتزالهم عن معاصي بين من المنافقون والمجرمون بالعكس لذلك. اللهم آل أعنا حقا على الذكر والذكر والذكر والذكر اللهم اجعل نفوسنا تقواها وذبها ان تقهر من بكاها انت وليها ووليها اللهم كما اعذب بالاسلام فاعذب المسلمين وانصر عبادك المجاهدين في سبيله الذين يجاهدون لإعلاء كيبتك يا رب العالمين. اللهم انت الفاسد الرقصة من براه اليهود واسباعهم. انك انت السميع العليم. اللهم اننا نعوذ بك من سيد في المجار. وطغيان الكفار. وطوالك الليل والنهار. الا طارق بخير يا عزيز يا رب. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حربنا. وفي الاخرى في حربنا. وكنا عذاب النار. وتكبل منا انك انت عليه العليم. وتفعالين انك انت التوام ضحيم. ابنى قروبنا بالفرح الشرعيات العالمين. ونجنا من المعاذ والسيئات يا رحمن الرحيمين. الله. ان الله يكون بالعجل والاحسان والإيثاء للقربة. ولنهى عن احسان والملكم والبغي. يعذكم لعنكم تبكرون. فاذكنوا الله العظيم واذكنوه على تعالى انه But if you apply